مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت أصابت حرف قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت أخاذت حرف قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أن وأنفسهم <تصفيق> يظلمون